بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 125. أم يقولون افتراه 119. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 110. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم مستوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ 115. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 116. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 118. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 119. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 129 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 120 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا نَارٌ الَّذِي كُنْتُ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون